ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فجعلوا بينه وبين الجنة نسبا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 إلا من هو صالح جحيم وما مننا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافو وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرى مِنَ الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد تبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وَإِ جُ دَناَا لَهُمغَالبُون فَتَوَلَّ عَنْهُم حتىَاحج وَأَدُصِهُم فَتَوْ فَ يُظصِون أَفَ بِعَذا بِنَا يَتَعجلُِون فإذَا نَ زَلدِ ساحَمْ وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يطفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين